بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قوله تعالى رب العالمين فما المقصود برب هنا ما معنى رب مالك العالمين حسنت الحمد لله رب العالمين أي مالك العالمين أحسنت. هذا معنى من معانيه فهل له معاني أخر؟ يأتي بمعنى المعبود كما في قول الشاعر رب تبول فعل بال برأسه قد هال من بالت عليه الثعالب أحسنت ويأتي بمعنى بمعنى السيد حتى تلد الأمة ربها سنته يقار ربتها أي سيدتها أو سيدها أحسنتم ورب ما هو أصله أصل رب وصف أحسنته فهو من رب يا رب فهو رب أحسنته وليس أصله رابا ثم حدفة الألف فصار رب أو فصار ربا والصحيح أنه وصف على وزن فعل هذا هو الصواب والذي أشار إليه أيضا الإمام ومنهم من قال هو مصدر بمعنى فاعل كقول العرب رجل عدل أي رجل عادل ورجل زور أي رجل زائد لكن الصواب هو ما قرره الإمام انه وصف على فعل كحال طب وبر من طب يطب طب من طب يطب فهو طب ومن بر يبر فهو بر كذلك رب طيب عندك يا عبد الله هل يستعمل رب بالالف والنام مع المخلوق فيقال الرب لا يستعمل وإنما هذا خاص بحق الله سبحانه وتعالى لماذا مع محسن ان الالف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل الإنسان حتى يقال له الرب فهي استغراقية فإذا لا يقال الرب إلا لله سبحانه وتعالى وأما المخلوق فيكون بقيد الإضافة فيقال رب الدار رب السياره رب المال بمعنى صاحب المال مالك المال بالاضافه بقيد الاضافه واما الرب فيستعمل بال وبالاضافه أي الخالق المقصود به الله سبحانه وتعالى نعم يأتي معنى صاحب نعم يأتي معنى صاحب ذكروا هذا المعنى قال الرجاء على جميع الطلبة صغاراً وكماراً عدم وضع دفاترهم وكتبهم في المكتبة ويضعونها في النوافل والكتب حق خلف المسجد ما أدري أنا الكباد والكباد خلف المسجد وسيتم إغلاق المكتبة قبل الصلوات يرجى الالتزام قد سمع إن شاء الله زايك الله خيراً وخطأ الأولاد الصغار يدخلون المكتبة يا أخوان خطأ والله يعبتون هناك مش معهم في المكتبة الأولاد الصغار مش معهم داخل خارج ولد صغير يكون ولد صغير لا يدخلون المكتبة يدخل المكتبة من كان له حاجة أو ولد مع أبي لا بس انه يكون بجانب أبي حافظ عليه بجانبه ويقرأ يقرأ ولد وجانب ما فيه مانع اما أولاد المكتبة الكبار خارج مش معهم في المكتبة يجتمعون يجلسوا في المسجد هنا لكن من كان من إخوان الكبار يدخل يقرأ ويستفيد ويأخذ ولده بجانبه يضعه ما فيه مانع. أنا رأى كثير الأولاد ينتابون المكتبة. هذا ولاحظوا في نفسي كنت أريد أن أنبه عليه من قبل. فالتنبيه قد سمعهم إخوة يضعون كتبهم خارج. ومن أحب يدخل المكتبة يدخل يستفيد. فهي لهذا الغرض وضعه. وخدر درسنا قال رحمه الله قال البغوي رحمه الله تعالى والعالمين تقدم الكلام على رب وأنه بمعنى المالك رب العالمين أو رب العالمين أي مالك العالمين ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان العالمين ما معنى العالمين في قوله تعالى رب العالمين قال جمع عالم العالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه وعالم لا واحد له من لفظه كما في تفسير البغوي كما في تفسير ابن جرير الطبري لكنه كان مختصر جمع عالم لا واحد له من لفظه أي والعالم لا واحد له من لفظه والذي يظهر أن العالمين ليس جمعا لعالم بل هو اسم جمع كأسماء العقود عشرين إلى تسعين فهذه ليست بجموع وإنما هي أسماء جموع هذا هو الذي يظهر والذي يقرره كثير من النحاة أن عالمين ليس جمعا لعالم وإنما هو اسم جمع كقولك عشرين ثلاثين أربعين إلى تسعين فهذه أسماء عقود تسمى عندهم وتبدأ بالعشرين وتنتهي بالتسعين بإدخال الآية وهو التسعون وكذلك مثل ألو ألو وهو في القرآن موجود ولا يأتني منكم ألو ولا يأتني ألو الفضل منكم السعة أن يؤتوا للقربة فهو أيضا اسم جمع وليس في جمع فهذا هو إن شاء الله أقرب أن عالمين اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه وهذا وحال أسماء الجموع في ضابطها أنها لا واحد لها من لفظها فكل ما كان في ظاهره يحتوي على أو ينطوي على عدد كثير وليس له واحدا من لفظه فهو اسم جمع فهو اسم جمع كما في عالمين وكذلك في ألو وأيضا في أسماء العقود فهي ينطوي تحتها ويندرج تحتها أفراد ولكن هذا الجمع عشرون هذا اللفظ ليس له واحد من نقضه ما تقول عشر هو واحد عشرين هذا خطأ ولا ثلاثون تقول ثلث أو خذ ثلث هو واحد هذا كله سينتقب عليك فهذه الفاظ ينطوي تحتها ويندرج تحتها أفراد وليست بجمع لأنها لا واحد له من نقضها ولا واحد لها من نقضها فهذا الذي يظهر لكن ذهب الجماعي لأن عالمين جمع عالم وعالم جمع لهم لا واحد له من لفظه والمقصود به على من سيأتي من خلاف في عالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات يقال له عالم فهناك عوالم مختلفة عالم الحيوانات وعالم الإنسان وعالم السيارات وعالم كذا فلا يقال أنه لا يطلق إلا على العقلاء ولا يطلق على البهائم هذا خطأ فالعالم يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم والعوالم مختلفة هذا ان شاء الله الاقرب في عالمين انه ليس بجمع لعالم بل هو اسم جمع ولا واحد له من لفظه قال العالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه واختلفوا في العالمين قال ابن عباس هم الجن له رواية أخرى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وهذا قول أهل السنة الذي سيقرره في معنى العالم لأن المتكلمين أكثرهم يوافقون أهل السنة في معنى العالم إلا أن الجوعين زاد زيادة تدل على انحرافه في العقيدة تدل على انحرافه في في العقيدة وفسر العالم بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى وسوى صفاته الذاتية العالم كل من سوى الله وسوى صفاته الذاتية هذا يريد بإخراج أفعال وأنها مخلوقة وأنها مخلوقة وليس الصفات متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وهو يريد إخواج الصفات الفعلية كالإحياء والإماتة وغير ذلك من صفات الفعل لتعنق المشيئة ويريد يريد إخراجها العالم كل من سوى الله وصفاته الذاتية هذا له مغزى فيه الجويني صلحا رحمه الله وغفر الله له وان أكثر المتكلمين يفسرون العالم بما فسره به على السنة على الخلاف الذي سيذكر اكثر المتكلمين ولكن الجويني زاد هذه الزياده لاخراج الصفات الفعلية وأنها مخلوقة لذلك قال العالم كل ما سوى الله وصفاته الذاتيه هذا العالم كل ما سوى الله وصفاته الذاتية هذا العالم فإذا الصفات الفعليةاذ تكون من العالم فهي ايش؟ مخلوقة ولا مهي مخلوقة؟ مخلوقة لأنه من العالم والعالم كل ما أنسى الله صفات ذاتية فقية الصفات الفعلية فهي ايش؟ لا تدخل في بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهي من العالم فإذا هي مخلوقة ولا شاعر يرون ذلك يرون أن الصفات الفعلية مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى لا ت theory الصفات الفعلية هذا كلام باطل كلام المنحرفين وليس كلام اهل السنه والجماعة والصفات الرب اسمان صفات ذاتية وصفات فعنية تتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه قال رحمه الله واختلفوا في العالمين قال ابن عباس هم الجن والانس لأنهم المكلفون بالخطاب هذا قول ابن عباس ورجح الزهري أظنه يرجحانه قال الله ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا للجن والإنس إلا للجنس وللجن والإنس ولذلك استدل بهذه الآية على قول العالمين في قول رب العالمين المقصود به الجن والإنس بدليل قوله ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نبينا نذيرا للملائكة ولا, ولا نذيرا للحيوانات وانما هو نذير للجن والانس فحسب واما الحيوانات والملائكه فليس بنذير لها اذن رب العالمين قال المقصود به هم الجن والانس فقط بدليل ليكون للعالمين نذيرا وهذا فيه نظر فرب العالمين العالمين في قوله رب العالمين غير العالمين في قوله ليكون للعالمين نذيرا ففي الأول كل ما سيوا الله سبحانه وتعالى وفي الثاني المقصود به الجن والإنس لأن النذارة إنما كانت لهم للجن والإنس فلا يحمل ذا دا على ذاك ولا ذاك على ذاك ففرق بحسب الاستحمال يبين العالمين كما قال لي أنهم بالخطاب قال الله تعالى ليكون العالمين نذيرا وقال قتائدة ومجاهد الحسن هم جميع المخلوقات وهذا هو الصواب هنا رب العالمين المقصود بهم جميع المخلوقات ما سوى الله سبحانه وتعالى يدخل تحت قول رب العالمين العالمين في قوله رب العالمين هذا هو الصواب الذي رجحه من إمام القرطبي رحمه الله تعالى المقصود بالعالمين هنا ما سوى الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات من جن وانس وملائكه وكواكب واراضين وكذلك السماوات وما بينهما كلها تدخل تحت هذا العالمين المذكور هنا هذا هو الصحيح هنا في قول العالمين قال واشتقاقه من العلم والعلامه سموا به لظهور أثر الصنعه فيهم نعم لانها داله او لانه نعم لانهم دالون على صانعهم هذه الاشياء وسموا بالعالمين لظهور اثر الصانع فيهم سبحانه وتعالى لانه دال على صانعه هذه الاشياء فسموا بهذا الاسم عالمين لانه اشتقاق لان الاشتقاق من العلم والعلامه والعلامه تدل على الشيء فسموا بالعالمين لدلالتهم على صانعهم. هذا هو السبب ما أخوذ من الاشتقاق واشتقاقه من العلم اشتقاق العالمين واشتقاق العالم واشتقاقه من العلم والعلامة سموا بذا به لظهور أثر الصلعة فيهم نعم لأنهم يذلوا على ما سمعت على الصالح قال أبو عبيدة هم أربع أمم في تفسير العالمين يقول أبو عبيدة هم أربع أمم الملائكة والإنس والجن والشياطين مشتق من العلم ولا يقال البهائم عالم لأنها لا تعقل وهذا خطأ فالصواب هنا في العالمين أن المقصود به كل ما سوى الله سبحانه وتعالى على تعدد العوالم, العوالم هناك عالم البهائم هناك عالم الحيوانات هناك عالم الإنسان هناك عالم السيارات هناك عالم كذا كلها انها عالم ليست لا شيء من هذا النظر فكل من سي والله قال انه عالم والعوالم متعدده وتختلف كما هو معلوم في استعمال الناس يقولون عالم الحيوان يقولون عالم الإنسان، يقولون عالم كما الاستلالي يقولون هذا هذا الصواب في استعمال ما فيه مانع فلا يقال كما يقول ابو عبيده انه لا يقال عالم الحي عالم البهائم ولا يقال عالم على البهائم هذا مو صحيح بل يطلق على البهائم لا في مانع. يحاول يوفق بين هذه الأغوال المذكورة وأن العالم له استعمال عام له استعمال عام وله استعمال خاص له استعمال عام وله استعمال خاص ومن استعمال العام رب العالمين رب العالمين هذا استعمال عام يدخل فيه كل من سوى الله سبحانه وتعالى ومن استعمال الخاص مصطفى على العالمين على نساء العالمين. واستفاك على نساء العالمين ون المقصود به العقلاء ون المقصود به العقلاء ممن كان من جنسها اصطفاها الله سبحانه وتعالى عليهم وكذلك ذكر قوله فصل على العالمين. فضلناهم على العالمين فلا يقال على البهايب وعلى الملائكة وعلى كذا وكذا لا فل المقصود فضلناهم على العالمين على قول أن المراد به الآدميون أن المراد به الآدميون أي فضلناهم على الآدميين فالذي يظهر كما قال الشيخ رحمه الله فأن العالم له استعمال عام عند الإطلاق إذا أقلب ولم يقيد وله استعمال خاص كما في الآيتين فضلناهم على العالمين واصطفاك على نساء العالمين فالاستعمال هنا كما ترى مقيد فالمقصود به الآدميين ومن كان من جنسها وكل كان من الجنس، وأما رب العالمين فالمقصود بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هذا، هو وكذلك في الآية التي يكون العالمين نذيره، وهنا الذي ظهر المقصود بالخاص، وليس كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. المقصود به الجل، وأيضاً كذلك الإنس لأن النذار كانت لهم نذارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا للملائكة ولا لغير ذلك. وإنما كانت لهم لتكون للعالمين نذيرا المقصود بهم الجن والإنس لأن النذارة كانت لهم لا لغيرهم فهذا الذي يظهر أن العالمين له استعمال عام عند الإطلاق وله استعمال خاص فمن استعماله العام وهذا هو الأصل رب العالمين ومن استعماله الخاص فضلناهم على العالمين واصطفاك على نساء العالمين ليكون للعالمين نذيرا ولفظ عالم لم يستعمل في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف لا من الصحابة ولا من التابعين وإنما هو لفظ متأخر لفظ عالم وأما في القرآن فلم يأتي عالم ولم يأتي في السنة عالم ولم يأت ايضا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين يقولون عالم وإنما جاء بالجمع عالمين جاء بالجمع عالمين أما غير هذا اللغم فلم يأتنا في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين وإنما حصل بعد أنهم يقولون عالم هذا ما استعمل في القرآن هو جائز ما فيه مانع أنه يستعمل فيما ذكر ما فيه مانع وهذا النص نص عليه شيخ الإسلام ابن تيميه صاحب الاستقراء رحمه الله تعالى وإنما يستطيع متأخر أن يقول بمثل هذا الكلام أن عالم ما جاء في كتاب ولا في سنة ممكن يكون في كتاب ممكن تهتنى ولا في اقوال الصحابه ولا في اقوال التابعين وانما جاء بعدها أنا يحتاج واحد مستقر للغه مستقر الاقوال ولا يقول ان لم الشيخ الإسلام الاسلام رحمه الله امثاله رحمه الله تعالى عليه أنه من اهل الاستقرار قال رحمه الله ولفظ عالم لم يأتي في الكتاب ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه ولا في اقوال التابعين وانما جاء برفض الجمع عالمين جاء بنظم جمع أم بلفظ عالم فلم يف. فهذه فائدة حفظ. ثم وفق رحمه الله هذه الأقوال وأن لفظ عام استعم أو لفظ عالمين استعمل استعمالا عاما عند الإطلاق ويستعمل استعمالا خاصا. هذا الذي نخرج به في قوله رب العالمين أن المقصود به ما سوى الله. الحمد لله رب العالمين أي رب كل ما سواه سبحانه وتعالى لا يخرج شيء. بكلها مربوبة لله سبحانه وتعالى والله ربها فلا يخرج شيء عن الرمبوية لله جل وعلا على الملك لله سبحانه وتعالى من المخلوقات فكل من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما مربوب لله جل وعلا والله ربنا قال رحمه الله والعالمين جمعوا عالم لا واحد له باللقطه واختلفوا في العالمين فقال ابن عباس هم الجن والانس لأنهم المكلفون بالخطاب قال الله تعالى ان يكون العالمين نديرا وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات هذا الصواب قال الله تعالى قال فرعون رعونه قال فرعون وما رب العالمين قال في وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم هذا هو الصواب. قال فرعون وما رب العالمين أجابه موسى عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات والأرض وما بينهم هذا هو رب العالمين وأنت منهم وأنت منهم من تدخل تحت هذا الشيء فاترك الاطرسه وترك الكبر على الله سبحانه وتعالى فأنت مرغوب والله رب لك قالوا اشتقاقه من العلم والعلامة سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم قال ابو عبيده ما اسمه ابو عبيده هناك ابو عبيده وهناك ابو عبيد اثنان كلاهما من ائمه اللغه ابو عبيده وابو عبيد ها ابو عبيده بالتاء معمر ابن المثنى وابو عبيد من غير تاء القاسم بن سلام أحسنتم. أبو عبيدة وأبو عبيد قال مشتق من العلم ولا يقال للبهائم قال أبو عبيده هم أربع أمم الملائكة والانس والجن والشياطين مشتق من العلم ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل واختلفوا في مبلغهم قال مبلغ العوالم هذه قال سعيد المسيب لله ألف عالم ست مئة في البحر واربع, واربع مئة في البر هذا كلنا يحتاج دليل وقال مقاتل ابن حيان ما حاله مقاتل ابن حيان ما حاله ما؟ الله أكبر طلمته رحمك الله هذا من سليمان سيتغاضى منك يوم من القيامة هذا سني وصفه الذهب بأنه سني رحمه الله تعالى وهو الذي أدخل الإسلام في كابل فذهب داعي بعد أن طرد من بلده أخرج إلى كابل ودعا أهل كابل إلى الله سبحانه وتعالى استفاد منه من استفاد استفاد منه رحمه الله من استفاد وصفه الذهب بأنه سني وإنما ذاك المبتدع الضال مقاتل سليمان وقال مقاتل بن حيانة لله ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في الأرض في البحر وأربعون ألفا في البر وقال وهب وهب لله ثمانيه او ثمانية عشر الف عالم الدنيا عالم منها ومن عمران في الخراب الا كفصاط في صحراء فصاط الخيمة الخيمة ومن عمران في الخراب الا كفصاط في البحر يعني الخراب اكثر من ايش اكثر من عمران الارض عمران الارض قليل بالنسبه لي خرابها ومن عمران في الخراب الا كفصاط في الصحراء وهذا كل احتاجنا وقال الكعب الاحبار لا يحصي هذا الصواب الاحسن هذا القلم جيد وقال الكعب الاحبار لا يحصي عدد العالمين احد الا الله هذا هو الصواب فان نقول لا ثمان عالم ولم مئات الله وعلم كم عالم لله سبحانه وكعالم كم في البحر من العوالم وكم في البر من العوالم وكم في السماوات من العوالم وكم في بواطن الارض من من العوالم فلا يحصي عدد العالم إلا الله سبحانه وتعالى وقال كعب Об الأحمار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو كلها جنود مسخرة لله سبحانه وتعالى يصرفها كيف شاء التي في البحر والتي في البر والتي في السماء يصرفها كيف شاء فربما يجعل جنودا له من القمل يجعلها تهجم على من تهجم تدمر من تدمر من الأمم بل الجران كذلك ايضا وغير ذلك مما في الأرض يجعلها الله سبحانه وتعالى يسلطها ويسخرها كيف شاء جل وعلا وكلها جنود الله سبحانه وتعالى مسخرة له يتصرف في ملكه كيف شاء جل وعلا لا يشركه ولا يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى وكونه أحد أما الذين يقولون بأن هناك من يصرف الكون غير الله مع الله هؤلاء زنادقة هؤلاء كفار بالله جل وعلا الذين يقولون هناك مع الله أو من دون الله من يصرف الكون فهؤلاء زنادقة كفار نسأل الله السلام. سبحانك السلام والسبحانكما لا إلى أن تستكبروا.